يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذ للمكذبين الذين هم في خوضي العبور يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كنت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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 124-وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 125-يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين 126-ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 127-وأقبل بعضهم على بعض يتساب سالون قالوا ان كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون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 لَكَانُوا صَادِقِينَ أَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَم هُمُ الْخَالِقُونَ أَم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ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 أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرًا فهم من مغرمين مثقلون أم عدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله